اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل ولا جنبا الا حتى تغتسلوا وان كنتم أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن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 من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواطعه ويقولون, ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا, وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى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 أصحاب السمت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 وكفى بجنن نفسهايره ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نرى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا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 اتبعوا الله واطيعوا الرسول واغلوا الامر منكم فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ الله وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم, فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قونا بنيغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله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 لَنَا عَظِيمًا وَلَنَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنَ النبيين ذي طيبنا والشغفاء والصالح وحسن اولائك رفيقا وحسن اولائك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله أعفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يطولون ربنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اننا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 فقاتلوا اولياء الشيطان انكيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وطالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تبلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عهد الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عهدك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 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به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 وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تهكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب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 من أضل الله ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق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 فإِن تزَلوكُم فَلَ يقااتِلكمم وَأَطَوءِلَكُم السَّلمَ فَمَا جعل الله فمَا جعل الله لم عَلَم سَبِن ستجدون أَ غَرينَ يريدونَأَ يأموكُم وَأمنَنوا قمَهُم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَولاءكُمْ جعلنا لَكُمْ عَلَ إِْسُطان مُ بِنَا وَماَا كانَ لِمُؤمنِن أَقاتُونَ مُؤمنًا إَِّا قَطاء وَناَا قَتن مُؤمنِن خَطاء فَتعير رَرقٍَ مؤمنِن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 وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَادْفَعْ عَنَّا الْوَسْوَاسَ الْخَنَّاسَ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ قوم بينكم فمم يجدد فَصيا مشهضين متتاب عين تووبَةً منِ الله وَوكان الله عليمًا حكمَا وَم يقوتُ المُؤمنِن متعَّد فجَزاء جََّم فجَزاءُ مجنََّ مخَالد فِيه وَغضِبَ الله عَيك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 تبتغون عرض الحياة الدنيا فعيد الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي الطاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله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 فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستطعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل لن يجد في الأرض مراضا كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وضع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن مِنَ الصَّلَاةِ إن خفتم, إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ فْلت طائفَة من وَم مكَاو يأخج فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة اخرى والتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك والذين يأخذون حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلاً واحدا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحاتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قائما فاذكروا الله قائما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئنتم فاطمئنو الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا ثبت غائل قوم كونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا آزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس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 اما ان يكون عليهم وكلا ومن يعمل أَوْ او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله, يجد الله غفورا رحيما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 أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواه إلا مَن أَصْلَحَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاطِرْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَالَّذِينَ مَتَوَّلَ وَنُصْلِحُ جَهَنَّمَ وَنُصْلِحُ جَنَّمَا وَسَاعَكُمْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا أَمْرٌ وَاحِدٌ فَلا يُبَدَّلُ كُنَّا آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَأَمْرُنَا نُم فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدهم ويمن وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ما اواهم جهنم ولا يجدون عنا محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 جَزَبًا وَلا يَجِدُ لَهُ مَن الله إِلاَّ اللَّهَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ محسن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 وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ أَن تَقْبَلُوا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 وإن يتفرق يغني الله كلا من سعاته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما فِي الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا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 وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا طوامين بالقسط شهداء لله, شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته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 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بَلَى مَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ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 الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامتتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجعر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا وَلَمْ يُفَزِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من بارك فقالوا أرنا الله جهرا باغدت قوم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعدنا جاءتهم البينات ثم اتخذوا العجل من بعدنا جاءتهم البينات فعفنا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مدينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وَقُلناَا لَغ مُدخُلُ الْ البَادَ سُجَّدَا وَقُلنا لَهُم لاَا تَعَدُوا فيِي السَّبَةِ وَأَخَذْنا مِ مُمّ ذاقًا غَنِيضَ فَبِمَانَ قُضّ ثَامَغُم وَكُفِكِ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 للكتاب الا لا يؤمنن به قبل موتي ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم أَوْ بَأْسَ الَّذِينَ يَعْتَدُونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ كَافِرًا وَيَأْخُذُونَ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَٰكِنَّ الَّذِينَ سَخَوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَلِ الْمُؤْمِنُونَ ذين من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان ا وحينا اليك كما اوحينا الى نوح النبيين من بعد واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود الزبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتصصهم عليك وَكلََّمَ الله موستَك لمَا ُصُّ بَّنينَ وَمودِين لأََّ يك للَّاس لِأََّ يكُونَ لَِّ سِعَ الله حَجَة بعد مصُ وَوكان الله عزيزًا حكم لكن الَّ يشد بِماَا آز إلَك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا, قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريطا إلا طريط جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها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 انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاما الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان كان خير لكم انما الله اله واحد سبحانه كون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لا يستكف المسيح ان يكون عبدا لله لا يستكف المسيح ولا الملائكه مقربون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 فَظَلَّ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ عَدْوَانِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ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 إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالك إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلنا نصف ما ترك وهو يرث يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم السلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأمثين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء Ali